يما العريس تهني فحن و زيد الفرح وتمني يضلوا في الدار يما انا صاحباتك وحبيباتك ربي يخلي حياتك سعد وانوار يما انا صاحباتك وحبيباتك ربي يخلي حياتك سعد وانوار يما يم العريس تهني فحن و زيد الفرح وتمني يضلوا في الدار شوف الدنيا حواليكي شوف فرحانه العز عليكي داير مدة شوف الدنيا حواليكي شو فرحانه ويدوم العز عليكي داير مدة زيد الفرح في الدار لا تنسي تدعي يما كل الجيران يما لا تنسي تدعي يما كل الجيران يما ناد اخوانه اجل كل يبارك لك حامل الازهار يا عمامو لبنيك بنيك ناد اخوانه اجل كل يبارك لك حامل الازهار يا رب العالي زد هجني فرح زيد الفرح وتمني يضلوا في الدار يا بحر نسمع علينا يا بحر يا بحر يا بحر قسلم يا بي العريس يا قمر قسلم يا بي العريس يا قمر قسلم يا بي العريس يا قمر قسلم يا بي العريس يا قمر مر وساق الطيار وعلل بالجو مر وساق الطيار وعلل بالجو مر وساق الطيار وعلل بالجو مر وساق الطيار وعلل بالجو سيدك يا خيل العريس مثل يا خي العريس ومثل الدو يا خي العريس مثل يا عريس الأمر ريتو مبروك يا عريس الأمارة ريتو مبروك يا عريس مبروك ريتك تبقى متنومس في عسوب تبقى Sbiya, gza, kulita, تبقى متنوم metno, Sbiya, يا غالي ورافع راسك بين الشباب al-shabab. Ya gali, uraf, arasak bin al-shabab. Ya gali, uraf, arasak bin al-shabab. Ya gali, uraf, arasak bin al-shabab. Bita kita ymladi, fakm عبو السلي وعبو السلي بملبس عبو السلي عبو السلي بملبس عبو السلي عبو السلي بملبس عبو السلي, عب السلي, عب السلي يا ما شاء الله يا عريس بهتضلي يا <تصفيق> ما شاء الله يا عريس بهتضلي يا ما شاء الله يا عريس بهتضلي يا ما شاء الله يا عريس بهتضلي لا حالك فارس يا بي لا حالك لا حالك فارس يا بي لا مامك عمامك يا خي وطلق ولا كل وعمامك يا خي وطلق ولا من أحلى ليبس لبي من <تصفيق> يا فرحيت إخوانو مبروك العريس يا فرحيت إخوانو مبروك العريس يا فرحيت إخوانو مبروك العريس يا فرحيت إخوانو مبروك العريس رشوع العريس من أغلى عطور رشوع العريس من أغلى عطور رشوع ودعولوا يا ناس بتول العمر يا بطول العريس خاتم من فضه من يا خي العريس تتهنى وترضى يا خي العريس تتهنى وترضى يا خي العريس تتهنى يا خي العريس حط الشمسيه Allah alayhe tistamha ما شاء الله عليه tistamha al-hiya. ما شاء الله.